إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ظلالة أما بعد فقد أخرج الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون الريان يدخل منه الصائمون ينادى عليهم أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه حتى إذا دخل آخرهم أغلق بعده فلا يدخل منه أحد غيرهم فلا يدخل منه أحد غيرهم وعند النساء بزيادة من دخل شريبا ومن شريبا لم يضم أبدا وعند الترمذي بزيادة ومن دخله لم يضم أبدا وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله لكل أهل عمل باب يدعون منه لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل أي الذي كانوا يعملونه فلأهل الصيام باب يقال له الريان يدعون منه فيدخلون إذن فما بال من يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويجاهد؟ فهل عليه حرج أن يدخل من هذه الأبواب؟ الجواب لا. ولكن مراد الحديث إذا غلبت العبادة على عبد كان من أهل باب معين. فمن من يغلب عليه أو تغلب عليه عبادة الصيام عبادة الصيام ولكنه يكسل عن الصلاة الجهاد الحج ولكنه سريع في عبادة الصيام أي من جهة النافلة وإلا فالحديث كله يدور على ما بعد الفريضة كل الناس يلزمهم أداء الفريضة أداء جميع الفرائض والانتهاء عن جميع المحرمات ليس هذا مراد الحديث لكن من غلبت عليه نافلة عبادة من غلبت عليه نافلة عبادة من العبادات، يعني هو يصوم مع الناس كل الناس شهر رمضان، ولكن نو ينفرد عنهم بأنو يصوم الاثنين والخميس، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، الايام البيض، يصوم ستة من شوال، او ربما يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام ولا أفضل منه هو صيام داود عليه السلام فلما غلبت عليه عبادة طول السنة صعيد لما غلبت عليه هذه عبادة كان هو من أهل باب الريان من أهل باب الريان ومن الناس من لا يقوى على الصيام إذا صام عجز وتعطلت مصالحه ولكنه جيد في الصلاة هو يصلي صلاة لا يصليها غيره يقوم الليلة ولا تفلت منه ليلة يحب هذه العبادة يصلي نوافل كاملة السنة الراتبة وزيادة يصليها فيدعى من باب الصلاة لا من باب الريان مع أنه يصوم ولكن لما غلبت عليه عبادة دون غيرها من العبادات دعى من الباب المخصص لأهل هذه العبادة وهكذا وكما قلت هذا كله بعيدا عن الفرائض لأن الفرائض يلدم الجميع اتيانها فقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان من الري الذي هو ضد العطش وانظروا إلى المناسبة الشديدة بين الصيام وبين الريان الصيام عطش والريان ري فلما كان الجزاء من جنس العمل سمى الله تعالى باب الصائمين بالريان ليناسب ما كانوا عليه من عطش في الدنيا فإذا دخلوا من هذا الباب شربوا وإذا شربوا لم يضمأوا أبدا لم يضمأوا أبدا فالجزاء من جنس العمل كافأهم الله عز وجل من جنس عملهم الذي تسبب في عطشهم بما يوازيه ويذهب عنهم ما كان يعانونه بسبب عبادتهم من ألم العطش بالري وأن يشربوا من يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مريئة لا يضمأ بعدها أبدا كما أن لهم خصوصية من هذا الباب الري الأعظم الري الأعظم الذي يرتون به بسبب دخولهم من باب الريان ويدخل منه الصائمون فقط فقط لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد معهم فمن دخل شرب ومن شرب لا يضمأ أبدا ويقول أهل العلم هذا الحديث فيه فضيلة الصيام وكرامة الصائمين في فضيلة لهم وإثبات كرامتهم وفيه تنبيه على أن العطش بالصوم في الهواجر سيروى يوم القيامة ولذلك كان رجل من الصالحين يصوم في شدة الحر فأشفق عليه أصحابه وقالوا يا فلان ما بالك تصوم في اليوم الحر قال أصوم ليوم أحر منه أصوم ليوم أحر منه يقصد يوم القيامة يوم القيامة وأنه يبعث من قبره فيأتي فيراه النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر فيسقيه بيده الشريفة شربة تذهب ما كان عليه في حياته الدنيا من ضمأ وعطش وقال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين من ماله وفي رواية من شيء من الأشياء أي حاجة أي حاجة من اي شيء شيء هنا نكره في سياق الاثبات تفيد العموم فما من عبد ينفق زوجين من مال او ذهب او فضة او زرع او ثمار اي شيء ينفق منه زوجين لا شيئا واحدا وانما شيئان قال في سبيل الله ما من عبد ينفق من ماله او من اي شيء من الاشياء في سبيل شوف الشرط هذا شرط يغفل عنه كثير من الناس يعني ينفق خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة لان من رأى رأى الله به ومن سمع اي ومن تصدق ليقال متصدق هو اول من تسعر به جهنم يوم القيامة يجاء به فيقول يا عبدي أنعمت عليك بكيت وكيت وكيت فماذا عملت؟ فيقول تصدقت فيك يا رب أنفقت فيك يا رب فيقال كذبت بل أنفقت ليقال جواد فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار فهذا شرط يغفر عنه كثير من الناس سواء كان في الجهاد في المال في العلم في الدعوة إلى الله في غير ذلك لابد أن يحرص العبد أن تكون لونية صالحة في كل أعماله وأكوائه وكان صفيان الثوري وغيره من السلف إذا دعوا إلى أدنى العبادات امتنعوا حتى يصححوا نيتهم أنها لله عز وجل. من أنفق زوجين من ماله او من شيء من الاشياء في سبيل الله نودي من ابواب الجنة نودي من ابواب الجنة لك ان تتصور ان الله تعالى سخر لك ملائكة ينادون عليك من بين الناس من كان ينفق من ماله زوجين فتقوم فتقول انا كنت انفق انا كنت اصوم انا كنت اصلي انا كنت اجاهد انا كنت احج ولا ابخل في عبادتي بما من الله عز وجل عليا. فيقال لك ادخل من باب الريان ادخل من باب الصلاة من باب الزكاة من باب الجهاد ادخل من اي ابواب الجنة شئ يا فرحتاه يا نجاتاه من هذا الموقف العصيب العسر أن ينادى عليك دعاءات كنت تؤديها لله عز وجل. قال نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. كأن لكل باب من أبواب الجنة خازن واقف عليها ينادي عليك. والثاني ينادي عليك. والثالث ينادي عليك. والسابع ينادي عليك. تعالى هلم ادخل من هذا الباب كل واحد ينادي عليك بهذا وكل واحد يقول يا عبد الله هذا خير يعني ادخل من باب الريان فهذا خير لك ادخل والسان يقول ادخل من باب الصلاة فهذا خير لك من باب الجهاد فهذا خير لك كل خازن يتنافس عليك أن تدخل من بابه أن تدخل من بابه أي شرف، أي قرامة لك على الله أن يسخر لك ملائكته وأن يفتح لك أبواب جناته لتدخل من أي باب شئ لتدخل من الباب الذي يدخل منه أهل كل عبادة غلبت عليهم أي كرامه، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة وغير ذلك ومن كان من أهل الصيام دعي من باب يقال له الريان الريان كان أبو بكر صديق رضي الله عنه حاضراً مع أبي هغيرة حين سمعي هذا الحديث فقال يا رسول الله أبو بكر صديق بأبي وأمي أنت يا رسول الله يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله هل على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم يا, يا أبا بكر نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر أنا أقول لو أن هذه الكلمة لي لربما خررت ميتا لأنها أكبر مني وأعظم فيا فرحتي تصوروا يا أخواني إن واحد جاب مجموع ممكن يدخله كلية الطب وممكن ما يدخلوش. يوم ما يجيل التنسيق على أنه قبل في كلية الطب يفرح فرحا عظيما هو وأباه وأمه وجيرانه وأصدقائه المخلصين وغير ذلك ممن يسمع بخبره ونبائه مع أنه ممكن يدخل كلية الطب وما يخلكش منها يوعد فات العمر حد ما يتفصل منها ممكن يتخرج في الكلية ولا يكون طبيبا ناجحا ممكن كل شيء ده ممكن يعني ليست هي السعادة الأبدية الصرمدية بل ممكن دخول كلية معينة يكون هو سبب الشقاء ممكن أسأل الله تبارك تعالى أن يبارك في جميع أبنائنا وأن يوفقهم ويسددهم لما يحب ويرضاه لكن لكن أبا بكر رضي الله عنه قال هل على من دعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة فهل يمكن لواحد أن يدخل من هذه الأبواب أو يكون من أهل هذه الأبواب نعم أو وكر وأرجو أن تكون منهم غصة في حلق الشيعة غصة في حلق الشيعة أن هذه تزكية نبوية للنبي عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه يدعى من تلك الأبواب كلها النبي عليه الصلاة والسلام جلت مع أصحابه ذات يوم قال هل منكم اليوم من شيع ميتا؟ قال أبو بكر أنا هل منكم اليوم صائم؟ أنا أبو بكر يقول هذا هل منكم من تصدق اليوم؟ أنا هل منكم من فعل كيت كيت كيت كيت وفي كل يقول ابو بكر انا يا رسول الله وعمر ينظر اليه ولم يفعل شيئا من هذا بل عمر رضي الله عنه حرص ان يسابق ابا بكر في كثير من الطاعات فكان في كل يسبقه ابو بكر حتى قال عمر والله لا أثابقك إلى طاعة قط. خلاص حجز حجز عنه ولذلك كان حق الناس بالخلافة وإمامة الأمة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فضل الله على نبينا محمد فوق